بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مدار السبيل في شرح الدليل للعلامة النضويان رحمه الله تعالى ألقوا عليكم عمرو بساطي المجلس الثامن والعشرون يقول رحمه الله كتاب الجنايات ويتعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو ما واجمع على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وحديث ابن مسعود مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وعند رسول الله إلا بأحدى ثلاث الثيب الزالي والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فمن قتل مسلما متعمدا فسق وامقه إلى الله تعالى وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ وهذا تقسيم أكثر أهل العلم وهو مروي عن علي وعمر وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد قال في الشرح ولنا قبله صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود أحدهما العمد العدوان ويختص به القصاص فلا يثبت في غيره أو الديه. فالولي مخير لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل هل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي متفق عليه. فإن اختر القواد فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها قال الموفق لا أعلم فيه خلافها وليست هذه الديه هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا وأخذوا الدية ويثلاثون حقا وثلاثون جذعا وأربعون خليفه وما صلح عليه فولهم وذلك لتشديد العقل فرواه الترمذي وقال حسن غريب وروي أن هدبة بن خشغم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات فيعفو عنه فابى ذلك وقتله وإن عفا مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية العفو إلى القصاص دون الدية لأنه المطلوب الأعظم في باب القواد فتبقى الدية على أصلها وعفوه مجانا أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى وفي الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به محددا كان أو غيره فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا ان صرح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا واخر مئة لاجماع الصحابة وروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة قتلوا واحده ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب لو به القصاص ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف ويفارق الديه فإنها تتبعض والقصص لا يتبعض وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني لأن حكم الحياة باق كما لو قتل مريضا مأيوسا منه ولهذا أوصى عمر بعدما أيس منه فقبلت الصحابة عهده فقبلت الصحابه عهده وأجمعه على قبول وصاياه. وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقدده قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع قاله في الكافي ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه الثاني شبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل قاله في المغني وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضرب شخصا في غير مقتل بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله ونحو ذلك فمات فلا قود عليه والديه على العاقله في قول أكثر أهل العلم قالوا في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصى بئة من الإبل رواه أبو داود وحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ويحمر الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط جمعا بين الاخبار لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها فقضى في الجنين بغره وقضى بالديه على عاقلتها رواه أحمد ومسلم قال في الشرح والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقه فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به لأن له مورا وسرايه في البدن وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل قاله في الكافي ولأن الظاهر موته به الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا أو رمي من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد وزان محصن فيبين آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله قال ابن المنذر اجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره انتهى وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف لأنه لا قصد لهما قال في الشرح ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه ففي القسمين الآخرين وهما شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وللأحاديث السابقة قال في الشرح ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره ومن قال لإنسان أقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء نص عليه لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم أمره بها أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره باب شروط القصاص في النفس ما يشترط لوجوب القود وهي أربعة أحدها تكليف القاتل لأن القصاص عقوبة مغلوة فلا تجب على غير المكلف فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ الثاني عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا وعكسه لوجود الصفة المبيحة لدمه ويعزر قاتل الافتئاته على ولي الأمر الثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا في قول الأكثر وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود وعن علي من السنة الا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ولقول علي من السنة الا يقتل حر بعبد رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدار قطني قال في الكافي وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد ولا المكاتب بعبده لأنه مالك رقبته أشبه الحر ولو كان ذا رحم محرم له لأنه ملك فلا يقتل به كغيره من عبيده ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله الحر بالحر وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين رواه الجماعة والرقيق كذلك يعني يقتل الرفيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده لقوله تعالى والعبد بالعبد وبمن هو أعلى منه فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر والذمي كذلك فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه اولى الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات فلا يقتل الأب وإن على ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل لحديث عمر وابن عباس المرفوع لا يقتل والد بولده رواهما ابن مادة وروا النسائي حديث عمر قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا وعليه الدية في ماله نص عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتاده المدلجي ديه ابنه رواه مالك ويقتل الولد بكل من الابوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى خص منه ما تقدم وبقي ما عداه ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث لأنه بذل نفس المقتول كالدية فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص لأنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية أو ورثها ولد سقط القصاص لذلك ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله او اخذ ماله او وجده يفجر باهله فانكر الولي فعليه القود لان الاصل عدم ذلك قال في المغني ولا اعلم فيه مخالفا وروي عن علي رضي الله عنه انه سئل عمن وجد مع امراته رجلا فقتله فقال ان لم يأتي باربعه شهداء فليعطي برمته فان اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا ديه لاعتراف الولي بما يهدر الدم ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغذى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الاخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امراتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد رواه سعيد باب شروط استيفاء القصاص؟ وهي ثلاثة أحدها تكليف المستحق أي كونه بالغا عاقلا لأن غيره ليس أهل للاستيفاء ولا تدخله النيابة فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكريفه لأن معاوية حبس هدبة بن خشر من في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان في عصر الصحابة ولم ينكر وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاصر ابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغير الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف لأنهم شركاء في القصاص. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو لقيامه مقامه لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه وعنه للكبار استيفاؤه لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي ورثة صغار فلم ينكر وقيل قتله لكفره وقيل لسعيه في الارض بالفساد ومتى انفرد به من منع من الانفراد به عزر فقط ولا قصاص عليه لأنه شريك في الاستحقاق وعليه لشركائه حقهم من الديه لإتلافه ما كان مستحقا لشريكه والوجه الثاني يجب في تركة القاتل الأول لأنه قود سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل كما لو قتله أجنبي ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه بدية ما عدا نصيبه ذكر معناه في الكافي وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص لأنه لا يتبعض وأحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين وهذا عام في جميع أهله والزوجة من أهله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في اهلي وما علمت على اهلي إلا خيرا ولقد ذكر رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهل إلا معي يريد عائشة. وقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وعن زيد النواه بن أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه. فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عُتِق القتيل. رواه أبو داود. وروا قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فقال أولاد المقتول وقد عفى بعضهم فقال عمر لابن مسعود ما تقول قال إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال كنيف ملئ علما أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص وكذا لو شهد بعفو شريكه لإقراره بسقوط نصيبه ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية لأنها بدل عما فاته من القصاص وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير أي غير الجاني لقوله تعالى فلا يسرف القتل فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبن لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به والابن ماجه عن معاذ بن جبل وابي عبيده بن الجراح عبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعه إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وإن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية ارجعي حتى تضع ما في بطنك ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود ثم إن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر وإلا فلا حتى ترضعه حولين لما تقدم ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود أولى قاله في الكافي فصل في استيفاء القصاص ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه ويقع الموقع لأنه استوفى حقه وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه أحمد ومسلم وترجم النسائي عليه جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم ويعضده حديث السابق وعن عثمان نحوه وعن عبادة مرفوعا منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حرمك فاقتله قاله أحمد ويحرم قتل الجالي بغير السيف وقاطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف في الاستيفاء لحديث لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى رواه النسائي ولحديث إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وعدو يفعل به كما فعل اختاره الشيخ تقي الدين وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل انتهى لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رد رأس الجارية بحجرين فرد رأسه بحجرين وروي أنه صلى الله عليه وسلم من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه لأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه قاله في الكافي وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه قال في الفروع هذا رأي عمر وعلي ويعلم لأمية ذكره أحمد انتهى باب شروط القصاص فيما دون النفس من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الآية ولحديث أنس بن النظر وفيه كتاب الله القصاص رواه البخاري وغيره ومن لا يؤخذ بغيره في النفس فلا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف قاله في الكافي كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره فلا قصاص في الخطأ إجماعا لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففيما دونها أولى ولا في شبه العمد والآية مخصوصة بالخطأ فكذا شبه العمد وقياسا على النفس الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمار الأنف وهو ما لان منه دون قصبته فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أي قصبة الأنف أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عقد أو بعض ورك بغير خلاف لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه لما روى نمران بن جاري عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقضي له بالقصاص رواه ابن ماجه فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة قاله في الكافي الثالث المساواة في الاسم كالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن للآية فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه لأن القصاص يقتضي المساواة والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى والمساواة في الموضع فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوه بالشمال وعكسه لعدم المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض قاله في الكافي أقرابع مراعات الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر بناقصتها رضي الجاني بذلك أولى لا لأنه أكثر ولا عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الازهري لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة ولا لسان ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقه ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر والشلل فساد العضو وذهاب حركته فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه كعين البصير بعين الأعمى ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لعدم المماثله ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل وهو الذي لا يجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ والأنف صحيح وأذن صحيحة بأذن شلاء أي أذن السميع بأذن الأصم وعكسه لأن الصمم لعله في الدماغ فصل في القصاص في الجروح ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه لقوله تعالى والجروح قصاص ولامكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص لأن المماثل غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها وهو قول ابن حامد قاله في الكافي فيأخذ فيها شمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرة وفي مأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة وسراية القصاص هدر أي غير مضمونة لقول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا له الحد قتله رواه سعيد بمعناه وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بغير خلاف لحصول التلف بفعل الجاري أشبه ما لو باشره وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص قاله في الكافي ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا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 رواه أحمد والدار قطني ولأنه باختصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه كتاب الديات أجمع على وجوب الديات في الجملة لقوله تعالى وديه مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وحديث النسائي ومالك في الموطئ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه وفي النفس مئة من الإبل. قال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند أهل السير وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد لأنه أشبه المتوتر في مجيئه في أحاديث كثيرة. ومن أتلف إنسانا أو جزءا منه بمواشرة أو ساب إن كان عمدا فديت في ماله وإن كان غير عن وإن كان غير عمد فعلى عقلته. قال بالشرح أجمع على أن دية العمد في مال القاتل وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة انتهى وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخاطئ على العاقلة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقب الثلاث الدية اثلاثا نص عليه لأنهم تسببوا في قتله وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضي الحجر كالدافع لأنه مباشر ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعير عادة وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية آخر لتسبب كل منهما في قتل آخر وإن اصطدما فكذلك روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطا. وإن صدمت امْرَأَتَانِ حاملتان فحكمهما في أَنْفُسِهِمَا ما ذكرنا وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين ومن أركب صغيرين لا له على واحد منهما فمات من ماله لتلفهما بسبب جنايته لأنه متعد بذلك وإذ بابي بأنفسهما أو أركبهما ولي لمصلحة فاصدما فهما كالبالغين المخطئين على عقلة كل منهما دية الآخر على كل منهما ما تلف من مال الآخر ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأسرف نفسه أو مالا فالضمان على مرسله لأنه خطأ منه ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها وإن رمى ثلاثة بمن جنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته اثلاثا لأنه خطأ وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال الشعبي وذلك أن ثلاثة جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفعت إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها وقيل يلزم شركاءه جميع ديته ويلغى فعل نفسه قياسا على المصدمين قاله في الكافي وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموادهم حالة لأن العقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه فمنعه حتى مات المضطر ضمنه نص عليه لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمنه أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية فآلكه ذلك الصائل عليه ضمنه الآخذ لتسببه في هلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد أن الديه في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا وقال القاضي تكون على عاقلته لأنه لا يجيب القصاص فهو شبه عمد وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها أي أن الحامل تموت من ذلك وأنها هناك لتسببه فيه قال بالكافي وإذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بين وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجد الضمان والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص لأن ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لأنه يندرئ بالشبهات انتهى فصل في ضمان التعدي وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر لأن النائم لم يجني ولم يتعدى، وإن تلف النائم فغير هدر فمع قصد شبه عمد وبدونه خطأ وفي كل منهما الكثارة في مال جان والديه على عاقلته لحصول التلف منه وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجره فهلك به لم يضمنه الامر لانه لم يجن عليه ولم يتعدى اشبه ما لو أذن له ولم يأمره وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمن أقبضه أجره أو لا لما تقدم أو أمكنه امجاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يضمن لأنه لم يهلك ولم يتسبب في هلاكه كما لاو لم يعلم به او ادب ولده وزوجته في نشوز او ادب معلم صبية او ادب سلطان رعيته ولم يسرف اي يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة فهدر في الجميع نص عليه لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد اشبه صراية القود والحد وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمن لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان لما روي أن عمر بعف إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما انت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقتها فقال عمر أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ومثله لو استعدى رجل بالشرطه حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه نص عليه ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر لما روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه بديه ولا غيرها ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل نقلا ظاهرا ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره وعنه ديته على عاقلته لورثته ودية طرفه على عاقلته لنفسه لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شضية فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر ديته على عاقلته وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء ولأنها جناية خطا فاشبهت جنايته على غيره قاله في الكافي فصل في مقادير ديات النفس دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مئة بعير لا خلاف في ذلك لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مئة من الإبل أو مئة بقرة أو ألفاشات أو ألف مثقال ذهبا أو اثنى عشر ألف درهم فضة قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم لما روى عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقرة مئتي بقرة وعلى أهل الشات ألفي شاه رواه أبو داود وعن أكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته عشر ألف درهم رواه أبو داود وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشات ألفي شاه وعلى أهل الحلالي مئتي حلة رواه أبو داود وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا قالوا في الكافي فإذا أحضر من وجبت عليه هدية أحدهما لزم الولي قبوله وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها هادية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم حديث في النفس المؤمنة مئة من الإبل وقول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت إلى آخره دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك وعاله يعتبر أن تكون قيمة كل بعيد مئة وعشرين درهما لأن عمر قومها باثني عشر ألف درهم قاله في الكافي ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم وحكاه ابن المندر وابن عبد البر إجماعا وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو مخصص للخبر السابقة ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف من ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة دية المعاهد نصف دية المسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء ابين من هذا ولا بأس بإسناده وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي ولا مخالف لهم في عصرهم وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فالمراد في حقل دمائهم وأخذ الجزية منهم ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته والمجوسية على النصف لما تقدم قال في الشرح ودية أنثاهم عن الكفار كنصف ديه ذكرهم لا نعلم فيه خلافا وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الديه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدار قطني فإن زادت صارت على النصف روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين قال ربيعه بن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد بن مسيب كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت فكم في أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت قلت بل عالم المتثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي رواه مالك في الموطا عنه وسعيد بن منصور في سننه وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق ولقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولان الثلث في حد الكثره لحديث وثلث كثير ولذلك حملته العاقله تغليظ الديه وتغلظ ديه قتل خطا في كل, في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث نص عليه في روايه الجماعه وهو من المفردات ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات لما روى أبو نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليضا للحرم وعن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام والبلد الحرام فقال ديته عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا قاله في الكافي وقال في الشرح وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك وهو ظاهر الآية والأخبار انتهى أي أنها عامة في كل قتيل مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقربة وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله الحديث ولم يذكر زيادة على الديا وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا اضعفت ديته لإزالة القود. قضى عثمان رضي الله عنه رواه أحمد عن ابن عمر أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار فذهب إليه أحمد وظاهره لا إضعاف في جراحه ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته الفرس وفي جراحه انقدر من حر بقسطه من قيمته لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وعنه تضمن جناية عليه بما نقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم ذكره في الكافي فصل في دية الجنين ومن جن على حامل فألقت جنينا حر مسلما ذكرا كان وأنثى ميتا فديته غرة قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الإبل والغره هي عبد أو أمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمه وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه متفق عليه وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أما قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلم متفق عليه وروي عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الإبل ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات وهو دية السن والموضحة قاله في الكافي وإن شربت الحامل دواء فألقت جنيدا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف قاله في الشرح وتتعدد الغره الغرة بتعدد الجنين فان انلقد جنينين فعليه غرتان اشبه ما لو كان من امراتين وديه الجنين الرقيق عشر قيمه امه كما لو جنه عليها موضحة وقيمه الجنين المحكوم بكفره غره قيمتها عشر ديه امه قياسا على جنين الحره فإن كان من كتابين من كتابيين فقيمتها ثلاثمائة درهم وإن كان من مشركين فقيمتها أربعون درهما وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله ونصف سانة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة ولأن تيقنا موته بالجناية فأشبه غير الجنين ولما تقدم من حديث عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه وإن كان رقيقا فقيمته لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما فقول الجانب بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة والأصل براءته منه وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه نص عليه كقفع بعض أجزائها قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام فصل في دية الأعضاء من أثلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية ففيه دية تلك النفس التي قطع منها كاملة نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الديه وفي الأنف إذا أوعب جدعا الديه وفي اللسان الديه رواه أحمد والنسائي واللفظ له ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه أي في اتلافهما الديه وفي أحدهما نصفها نص عليه وكذا الشفتين وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلثاء الديا وفي العليا ثلثها لعظم نفع السفلى لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمر بن حزم المرفوعة وفيه وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الديا وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث وروى مالك في الموطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين خمسون من الإبل وفي عين الأعوار دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الديه وفي الأجفان الاربعه الديه لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا لأنها تقل عينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد وسواء في هذا البصير والاعمى لأن العمى عيب في غيرها وفي أحدها ربعها لأنه ربع ما فيه الديا وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام وإن كانت من غيره فثلث عشرها لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصابع عليها وكذا أصابع الرجلين لحديث ابن عباس مرفوعة دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل عشر من الإبل لكل إصبع صحاة ترمذي وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمسوديه الأصبع النص عليه وروي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة ذكره ابن المنذر وفي السن خمس من الإبل روي عن عمر وابن عباس وكذا الناب والضرس وفي حديث عمر بن حزم مرفوعة وفي السن خمس من الإبل رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة في الأسنان خمس خمس رواه أبو داود وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس روي عن ابن عباس ومعاوية ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعة الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والدرس سواء رواه أبو داود وابن ماجه وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق لحديث وفي السمع الدية ولأن عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ذكره أحمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكلام لأنه من أعظم المنافع وعقل حكاه بعضهم إجماعا لأن في كتاب عمر بن حزم وفي العقل الديا وروي عن عمر وزيد لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا، وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف فكان أحق بإيجاب الديه وحدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنه ان في الصلب الديه وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الديه ومنفعه مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش لان في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله ولان ذلك يجري مجرى تلف الادمي فجرى مجراه في ديته ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الديه لما روى أن عثمان قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وهذا مضنة الشهرة ولم ينقل خلافه وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه فعليه الديه لأن كلا منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان كما لو أذهب سمعه وبصره وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجنايه لما تقدم عن عمر ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة لأن أحاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لا يمكن تقديره وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره ويقسم المذاق على خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه لأنه لا يعلم إلا من جهته وان ادعى نقص احدى عينيه عصبت العليله واعطي رجل بيضه فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم عصبت عينه الصحيحه وفتحت العليله واعطي رجل بيضه فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم يحول الى مكان اخر فيفعل مثل ذلك فإن كان سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني كما فعل علي رضي الله عنه وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما قاله في الكافي ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد المنخرين ونحوهما فصل في دية الشجة والجائفة الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي عشر أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ثم البازلة وهي الدامية التي يخر منها دم يسير، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي تنزل في اللحم كثيرا ثم السمحاق التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق فهذه الخمس لا مقدر فيها وعنه في الدابية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمه ثلاثة وفي السمحاق أربعة لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها قاله في الكافي وقال في الشرح والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص منه فله مثله من الديع ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة ولا يقوم إلا بعد برء الجرح فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم انتهى ملخصا والذي فيها مقدر ذكرها بقوله وهي خمسة أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعير، لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضه خمس خمس من الإبل رواه الخمسة. وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث وروي عن أبي بكر وعمر فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة ابعره روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح فوجهان أحدهما فيه حكومة والثاني فيه خمس من الإبل لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس فدل على أن الخمس الأخرى للهشم فيجب ذلك فيه إذا فرد ذكره في الكافي الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم أي تزيله عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم وفيها خمسة عشر بعيرة حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة مثل ذلك رواه أحمد أبو داود الرابع المأمومة قال ابن عبد البر وأهل العراق يقولون لها الآمة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية لما في كتاب عمر بن حزم مرفوعة وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي وعن عبد الله بن عمر مرفوعا مرفوع مثله رواه أحمد الخامس الدامغة التي ترق الجلده أي جلدة الدماغ وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المامومه لزيادتها عليها وصاحبها لا يسلم غالبا ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير وكذا ترقه نص عليه وفي الترقوتين بعيران لما روى أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل رواه سعيد بسنده وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نص عليه لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاصي كتب إلى عمر في احدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال في الكافي ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير انتهى وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله وإن جمر رشيء من ذلك غير مستقيم فحكومة وفي اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداف العينين، لعموم ما روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الديه ولأن فيها جمالا كاملة وفي الشعر بحكومة نص عليه فصل في دية الجائفة وفي الجائفة ثلث الديه لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الديه رواه النسائي وحديث عمرو بن شعيف عن أبي عن جده مرفوع وفيه والجائفة ثلث العقل رواه أحمد وأبو داود وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثنى وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان نص عليه لما روى سعيد المسيب أن رجلا رمى رجلا بسام فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية خرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين اشبه ما لو انفذه بضربتين وإن خرق شدقه فليس بجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر قالوا في الكاف وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها ومن واطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الديه إن لم يستمسك البول لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط وإلا بأن استمسك البول فجائفة فيها ثلث الديه لأن عمر رضي الله عنه قضى في الإفضاء ثلث الديه ولا يعرف له مخالف من الصحابة وإن كانت الزوجة ممن يوطا مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بور ومني فهدر لحصوله بفعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها ومع الشبهة لها المهر والديه لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبه لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره وجب عليه الضمان وكذا يجب ذلك مع الإكراه لأنه ظالم متعد باب العاقلة وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاءا قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودين سبه في أشهر الروايتين لحديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الهيان سقط ميتا بغرة عبد أو امه ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها هو الخمسة إلا الترمذي ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات وأن غيرهم من إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة قالوا في شرح العمدة وذلك لأن القتل بذلك يكثر فإجاب الدية على القاتل يجحف به ولأن العصمة يشدون أذر قريبهم وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل وأما حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه أي إثم جنايتك لا يتخطاك أي إثم جناياتك لا يتخطاك إليه وبالعكس كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا حكاه أحمد عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة وروي عنه مرفوعا وقال عمر العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة رواه الدار وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء رواه مالك في الموطا وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم لما روي عن عمر رضي الله عنه أنها انقضى في الدية لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجان خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجان لكثرته فيبقى ما عداه على الأصل إلا غرة جنين حرة مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لذية الأم فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نص عليه الاجتحاد الجناية ولا قيمة متلف لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة وقال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها أنه إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العقلة منه شيء ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه انتهى وتحمل الخطأ وشبه العمد لما تقدم مؤجلا في ثلاث سنين لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقله في ثلاث سنين وروي نحوه عن ابن عباس ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة ولأنها تحمل ما يجب مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء، لأنه وقت استقرار الوجوب وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر فيرجع إلى اجتهاد الحاكم فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه نص عليه لأن ذلك مواساة للجان وتخفيف عنه فلا يشق على غيره ولا يزال الضرر بالضرر ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث لأنه حكم معلق بالعصبات فقدم فيه الأقرب كالولاية فيقسم على الآباء والأبناء في المختار ثم الإخوة ثم بني الإخوة ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام الأبي ثم بنيهم وهكذا حتى ينقرض وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم ولا تقل إلى من يليهم ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب لما عقلوا لما سبق ولا عقل على فقير لأنه ليس من أهل المواساة ولأنها وجبت على العاقله تخفيفا على الجاني فلا تثقل على من لا جناية منه وصبي ومجنون وامرأة ولو معتق لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة قال ابن المنذر اجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان وأن الفقير لا يلزمه شيء انتهى وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة وخطأهما في غير حكم كرميهما صيدا فيصيبا آدميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما وعنه على عاقلتهما بكل حال لحديث عمر المتقدم في التي أجهضت جنيدها ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصارية, لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصارية الذي قتل بخيبر من بيت المال ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها فإن تعذر الأخذ منه سقطت لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل فلا يطالب بها غير العاقله وعنه تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله قال في المقنع وهو أولى من إهدار دم الأحرار في غالب بالأحوال لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة انتهى باب كفارة القتل لا كفارة في العمد لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة وعنه تجب فيه لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى وعن واثلة بن الاسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة لأنه اجري مجرى الخطأ وتجب فيما دونه أي في الخطأ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمه وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتل لأن الكفارة موجب قتل آدمي فوجب اكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص وهو قول أكثرهم قال في الكافي وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله أي ودية على عاقلته ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه والكافر بالعتق لأن الصوم لا يصح منه وغيرهما يكفر بعدق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله الآية ولا إطعام هنا لأن الله تعالى لم يذكره وعنه إن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا. قدمها في الكافي وقال لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين وجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل صيد الحرم وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد الديا لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كذان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه لأنه مأذون فيه شرعا والمنع منه في بعض الصور للإفتئات على الإمام هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر.